فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن تقولت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا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 قال فبما أقويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأتين الرض من بين أيديهم ومن خلفهم ومن خلفهم وعن أيملهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال أخرج منها مذومن مدحورا لما تبعك منهم لما تبعك منهم لأم ل أن جهلن منكم أجمعين ويا أدم أسكن أنت وزوجك الجنة فكنا من حيث شئتما ولا تقربا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسو سله والشيطان ليؤدي لهما ما أوري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما.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 فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أمهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما, وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين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 يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمُ هو وَقَبِيلَهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ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 كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغض بغير الحق والإثم والبغض بغير الحق وأن تشرفو بالله إما لم ينزل به سلطان وأن تقول على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء جعلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إنما يأتينكم رسول منكم يقصون عليكم آيات فمن ارتقى فمن ارتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار فيها قادرون فمن أظلم من من افترى على الله كذبا أو كذبا بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوحونهم قالوا قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ظلعن قالوا ظلوا عنا وشهدوا على أفسهم أنهم كانوا كافرين قال دخلوا في أم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا داركو حتى إذا داركو فيها جميعا قالت أخرىهم لأولهم ربنا ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون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 لعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَلْيَوْمَئِذٍ نَّنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لقاء يَوْمَهُمْ هَذَا وَمَا كَانُوا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ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 أَوْ عِجْلَتُم أَن جَاءَكُم ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِّيُنَذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ وإلى عاد أخاهم هودا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 وإلى ثمود أخاه صالح قال يا قوم إعبدوا الله مالك من إله غيره ونجاتكم بينة من ربكم هذهنا قد الله لكم آية هذهنا قد الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم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 فأوثق الكيل والميزان ولا تبخس الناس أشياءهم ولا تفسدو ولا تفسدو في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط تعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن من آمن به وتبعونها وجا وذكر إذ كنتم قليلا فكثركم ونظر كيف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 قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او تعود او تعود في ملتنا قال اولم كنا كارهين وقد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذن جانا الله منها